يا رحمن يا رحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه ولا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد قال المصنف اني باليقين اشهد شهادة الاخلاص ان وعبد بالحق مألوه فئر الرحمن من جل عن عين وعن نقصان يقول بعد هو ظرف زمني تؤك به للتنبيه على ما بعده وصله عما قبله إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد شهادة الإخلاف ونبسط السطرة إلى النصوف أن لا يعبد بالحق مألوه أي معبود فئر الرحمن أي لا معبود بحقهم إلا الله عز وجل والتقيد بحق يفرض به الالهه المعبوده برا فانها قد عبدت والمنفي هو استحقاق العباده عن غير الله عز وجل لا وقوعها شاعت ان لا اله الا الله وهذا التقدير اللي هو لا معبوده بحق الا الله يمكن ان يكون في تقدير بحق يعني ممكن يكون مأقودا من معنى الاله أصلا فلا يحتاج إلى تقدير المحلوس لأن الاله هو المعبود بحق وإن كان يستعمل في المعبود بالباطل لكنه غلب على المعبود بحق كما ركب غلك أهل اللغة أنه يستعمل في المعبود مطلقا وده أصل وضعه في اللغة ولكن غلب استعماله على المعبود بحق فصار لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله فلا نحتاج الى تقضد بحق لانها من اصل معنى الكلام وطبعا هذا الكلام في المثل في النظم يعني تاكيدا انه لا يعبد بالشيء مالون سوى حسنى مالون اي معبود وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه تسميه فان يعبدون دوني بالالها قال عز وجل رايت ان الناس اتخذوا الهه هوا فبالاوله نصرهم الذين استغروا من دون رج او ثانئا الهه قربانا الهه لو انهم الذين استغروا من دون الله قربانا الهه ذلك يصفهم ما كانوا يفطر فثم الله عز وجل اي يعبدونهم الهه هذا على اتمام اللغوي كما ذكرنا لانها الهه باطله عرضت بالرض لم تعبد بالولا يعبد من حق في الله عز وجل وهذا ايضا المعنى في قوله تعالى واله هنا والهكم واحد ومعلوم ان اليهود والنصارى يعبدون غير الله عز وجل فقالت النصارى المسيح من الله وقال عدل اليهود غير من الله وقال النصارى المسيح من الله قال اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح داريا هذا يدل على ان والاهنا والاهكم واحد يعني الذي يسعف ويعبد منا ومنكم واحد سبحانه وتعالى يقول هذه هي شانه لا اله الا الله لما لمكم ضمن اسم لغتها ما ضمنته لنا من جلل عن عيب وعن نقصان من جلل في صفات جماله ورب جلاله عن عيب وعن نقصان لفظان مترادفان كل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته واسمه وصفاته وأفعاله ذكر سابقا ذكرنا معنى اسمه الجليل عز وجل ودل الجلال الجلال هو معنى معنى الكمال المطلق يقول ان خير خلقي محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق بالنور وبالنور والهدى ودين الحق وان خير خلقي محمد اي اشهد ان خير افضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى محمد كثير المحادث فهو ابلغ من محمود محمود تزد بالرا لكن محمد اكثر مبالغه فأما الدليل على هذه القطعة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق فذلك من قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة مع قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أي خير الخريقة وهو سيد الخلق يوم القيامة لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن ضمنهم الأنبياء والملائية والمؤساء المؤمنين أفضل الخليقة على الإطلاق فإذا كان هو سيدهم وهو يعني كل من دونه تحت روائه عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل الذي يعني يتراجع عنه العزل من بصل دل ذلك على أنه أكمل الخلق وأفضلهم على الإطلاق وهذا مما لا نزع فيه بين أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء أفضل القلق إطلاقا أفضل من الملائكة وغيرهم لما ذكرنا وقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا خير البرية فقال له ذاك إبراهيم عليه السلام فإما أنه قاله توابعا عليه الصلاة والسلام وإما أنه قاله قبل أن يوحى إليه في مقامه المحمود وفي أنه سيد الناس يوم الكيامة وهذا أقرب والله أعلى وعلم وليدث بعد النبي عليه الصلاه والسلام غيره ايضا ابراهيم صلى الله عليه وسلم وذكر ابن كثير وغيره وغير احد ممن كذا من علماء السنه ان ان السنه قد ذكروا موته بعد ذلك في افضليه الخلق افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يوم ثم موت وذلك ان الله اتخذ ابراهيم قرينه وكلم موسى تكليما وحديث المعراج يدل على منازل يعني على ذلك والله اعلم وذكر المتأخرين تفضيل عيسى ثم نوش ولا أعلم دليلا على هذا الترتيب وإنما نقول بعد ذلك الله عز لله أعلم لكن حديث المئرات يدل على تفضيل موسى صلى الله عليه وسلم خير القلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم فصلب الرسول بمعنى المرثل وهو من أوحي إليه وأمر بالتعليق فإن أوحي إليه وأن أمر بالتبليغ فهو نبيه فقط هذه المسألة مسألة الفرق بين النبي والرسول إنما كثر فيه الكلام وأكثر الخلاف قريب من الله بك وذلك أنه لا نزاع أن الأنبياء يأمرون بالمعروف وأنهون عن المنكس ومعنى التبليغ المقصود به فيما قيد أمر بالتبليغ أمر بالتبليغ شرع جديد وإن كان الأدق في التعريف أن يقال وأمر بالتبليغ شرع منوح إليه أمر بتبليه شرعا جيد وإلا فقد ذكر الله أنبياء أمرهم بتبليه ولم يأتب شرعا جديدا منذكروا بالرسالة كما قال عز وجل أبا أن ترى إلى الملئين داني إسرائيل من بعد موسى قالوا النبي له بعثانا ملكا مقاتل في سبيل الله إلى أن قال إن الله قد بعث لكم طالوة ملكا فهو مأمور بالتبليغ وبلغ هذه الأخوار والأمراء ولم لم تثبت بذلك رسالته فالأقرب أن يقال أن الرسول هو من أتى بشرع جديد النبي أتى بشرع جديد وأمر بتبليغ هذا الشر وأما من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ شرع جديد فهو النبي ولقد قال عزيز الله ما أرتم من قبلك من رتون ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته هذه ظاهره في التفريقه بين النبي والرسول وان كان النبي يكون مرسلا اي بالدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا وهذا يقوي الفرق الاول الذي ذكر انه امر بتبليغ شرع الله لان النبي مرسل لماذا بان يعني يبلغ ما امر الله عز وجل به ويولغ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وياد الى الله واما الرسول فهو الذي يرسل بسرع جديد الله اعلم انا فكل رسول نبي ولا عكس اي ليس كل نبي رسول وانا شك ان الرسول هنا المقصود به الرساله من الله على هذا يعني على هذه القاعده اللي هو كل نبي رسول المقصود به الرسول الذي بالله والا الا ف الرسل من غيره لا نزاع بين يعني الناس يقولونهم يقول مثلا هذا رسول مثلا الملك الفلاني او هذا رسول من فلان الى فلان ونحو هذا هذا مما لا نزاع فيه ومن قال ان كن ليس كل رسول نبي بهذا الاعتبار فقد اخرج النزاع عن حقيقته يعني مجرد تشديد يعني في الايه في النزاع فالمقصود ان كل من امر الله عز وجل بإبلاغ شرع جديد فلا بد ان يكون قد جاءه الوحي وإلا فمن أين يبلغ الشرع فهذه المسألة مهمة وعظيمة في انه اذا قيل ان محمدا كما قال الله عز وجل ولك الرسول الله وخاتم النبيين فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبي بعدي فانا اتصور بن اولى ولود رسول بعده فك فني النبوة يستلزم اور اتضمن في الحقيقه خلافه الرساله بطريق الاول لذلك اجمع العلماء على رده من زعموا برسل بعد النبي عليه الصلاه والسلام كالقادميه والبهائيه والبابيه وامثالهم مع انهم يقول يقولون ان خاتم النبيين يقولون لم يقل انه خاتم الرسل على تاويلات باطله بقى في معنى الخاتم يقولون خاتم اي سيدهم او دينهم او نحو ذلك ليعني تحريف هذا المعنى عن حقيقته لكن بعضهم كان يقول ان محمد خاتم الانبياء ولكن فلان قتل رسول مثلا او هذا رسول بعده وهذا جهل عظيم فان ولا يرد الا على من لا يفقه العربيه ولا يعلم قواعد الاسلام الكبرى والمالومه من الضرور فاذا ختمت اللغه فقد ختمت الرساله بطريق الاول فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول فإذا قيل لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دل أنه بالأولى لا رسول بعده عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا كل نبي ليس كل نبي من رسول بتعريف الرسول أنه قرى بشراء جديد وإلا فهو مرسل كما ذكرنا قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إذا نظر لكن المقصود انه ليس برسول لشرع جديد لم يرسل بشرع جديد فاذا تعريف بقى يكون رسول النبي فهذا وكون ليس نبي رسول على هذا التعريف هذا الاصطلاح وهذا الترجيح في الفرق وان اصل النبي يعني من يعني ان لا ان نبؤه فاصبحها في همزه وخففت اصلها نبي وذالك انه ياتي النبأ او ينبئ عن الله عز وجل ياتي نبأ السماء او ياتي النبأ من عند الله او هو ينبئ عن الله عز وجل وقيل هو من النبوءه هو الارتفاع ارتفاع القدس والاول اقرب انهر عند اكثر اهل العربيه انهم ليس نون يعني من النب من النبوءه اصلها نون باء همزه وليس نون باء و الى جميع الخلق ان خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم رسوله اللي هو الرسول دي خبر ان رسوله الى جميع الخلق كافه وهذه يعني عقيده من اوضح والزم العقائد لثبوت دين الاسلام قال الله عز وجل وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له منك السموات الله لا إله إلا هو يحي ويمين فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي الصحيح من حديث القصائف من حديث زابر وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبرست إلى الناس عامة ذو خمسه لم يطهرن اهل القبله فيه ايضا الذي نفي بيد نفسه محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهوديا ولا نصارى ثم يموت ولم يؤمن بالذي اؤثلت به الا كان من اصحاب النار هذه المساله عظيمه الاهميه في الرد على اهل الكتاب وعلى من لا يعتقد كفرهم وذلك ان كثيرا من اهل الكتاب قد يقرون بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوه وربما اعقروا له بالرساله ويزعمون انه ليس اليهم وانما يتبعون انبياءه ورسلههم وقد ظن البعض ان هذا لا يكفي لذلك الاعتقاد وهذا كله ضلال مبين بل لا نزاع بين اهل الاسلام ان من لم يتبع محمدا عليه الصلاه والسلام ولم يؤمن به رسولا الى الناس كافة لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لان من أثبت نبوة خاصة فهذا أولا كلامه متناقض كيف تقول هو نبي من عند الله وهذا من لوازنه أن لا يكذب إن هذا أوضح وأعظم قصة الرسل والأنبياء أنهم لا يكذبون وهو يقول للناس كافة إني رسول الله إليكم جميعا ويقول أن الله أرحى إليه وما أرسلناك إلا كافة للناس ثم بعد ذلك يكذبه في هذا فكيف يقول هو نبي صادق ولا يتبع اذا كان هو يلزمك باتباعي ويقول الله الجمى الخلق جميعا باتباع فاذا كذب في هذا فقد كذب نبوته هذا لا يقبل ولا يستقيم السبب في ذلك ان اكثر اهل الكتاب لا استطيعون مقاومه الادله الدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان نبوه الانبياء جميعا لا تثبت لو نفيت نبوه النبي عليه الصلاه والسلام انما ثبت في حق اي نبي من الانبياء ثبت اضعافه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكنه ان يثبت نبوه موسى او عيسى او ابراهيم الا بطريق الا وبمثله يثبت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكر المؤيدات الانوار الحسيه فالمؤيدات الحسيه للرسول عليه الصلاه والسلام اكثر انتشارا واثبت طرقا واصح اسنادا واعظم واكثر متعددة كثيرا جدا راها المئات والعشرات من البشر واذا اثبت ذلك بالكتاب الذي جاء به موسى والكتاب الذي جاء به عيسى فلنشك ان القران اعظم دلاله على يعني توحيد الله عز وجل وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وما تضمنه شرع الله سبحانه وتعالى لم يتضمنه شرع قبلها وليس بي ويعني سبقنا الشرع ايه مثل التفصيل الذي جاء به القران في العقائد والاعمال والاخلاق واصلاح الفرد والمجتمع والامه ككل بل وعلى علمي اسره فما من طريق يثبت به نبوه نبي الا تثبت نبوه الامين يعني الا تثبت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم فكثير منهم يعرض على الرد فيقول هو رسول الله ولكن لا يتبعوا هذا تكذيب يعني تراقض منه وفي حقيقة الامر انه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم واما قول النبي عليه الصلاة والسلام وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وعث الناس كافة او عث الناس عامة فقد يعني يكون يعني يطرح سؤال حول نبوة نوح ورسالة نوح عليه الصلاة والسلام ولماذا اهرك الله عز وجل اهل الارض جميعا في زمنه هو كان الى قومه خاصا والمقصود في هذا في هذه الخصوصيه الشريعه فكل رسول كان يرسل الى قومه خاصه بشريعه الخاصه يسوغ لمن لم يكن من هؤلاء القوم ان يلتزم بشريعه غيرها او ان لا يلتزم بهذه الشريعه الخاصه واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فشريعته للناس كافه واما تكذيب اي نبي من الانبياء فتكذيب لله عز وجل وكفر به وشرك وعبادة للشيطان الذي يأمر بتكذير الأنبياء لذلك نقول أن من كذب نبيا من الأنبياء حتى ولو زعم أنه لم يرتد إليه ولو كان بالفعل لم يرتد إليه فإن كذبه كان كافرا ولعظه بالله طالما بلغته دعوة الأنبياء لابد أن يصدق بكل من بلغته دعوة دعوة الأنبياء وان لم تلزمه شريعته هذا قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام ولذا نقول ان اهل الارض في زمن نوح عليه الصلاه والسلام اولا لي طولي زمن رسالته ولا كلمه الناس وخله انتشاريه في الارض فان بين ادم و10 قرون هذا كله سمح بانتشار دعوته الى ان وصلت لاهل الارض جميعا في زمنه وانما كانت شريعته خاصه بقومه اما باقي اهل الارض فكانوا ملزمين بان يؤمنوا بمن وحيت وتصنوا وان يصدقوه في مجالبه من توحيد الله لان توحيد الله دعوه ملزمه لجميع الخلق عن طريق اي رسول ولو لم ياتي رسول خاص الى قوم معينين لكن بلغتهم دعوه نبي اخر ورسول اخر بدعوه التوحيد لزمتهم ذلك فاذا كذبوا او ماتوا وهم مشركون وسيقون بعد بلوغ رساله فهم مستهلكون للعباد ماتوا وقطرا معذبون ماتوا وقطرا معذبين ولا حول له لذلك استحق اهل الارض جميعا العذاب على عهد نو لانتصار دعواته وكما ذكرنا ايضا في مساله ان لم يرسل دعوه الرسول سماته مشريكا ولولا لم يكن الرسول اليه كما قال النبي قال قال اخر يعني قال الله عز وجل لتنذر قوما ما انذر اباؤه فنفى الانذار عن اباء قريش واباء العرب على هذا الوجه بالتفسير وهو الاكثر وهو ان ان ما نافيا لتنذر قوما ما انذر اباؤه اي لم ينذر اباؤه او على الاقل تنذر قوما الذي انذر اباؤه من ان وصولا يعني مثل ما انذر اباؤه الاول اقرب واشهر ان لان التعليل فهم غافلون يعني لاجل ان اباهم لم ياتهم رسول خاص ولنير خاص غافلون عن دعوات الانبياء الاخرين ولكن لماذا حكم القران عليهم بالشرك والكفر كما ان السنه ايضا اثبتت ان هؤلاء ماتوا على الشرك ولى بالله ان كما ثبت ان ابي اراكه في النار وثبت هو على مله عبد المطلب كانه ونزل في ذلك مكان النبي والذين منهم يستأصلون للمشركين فمله عبد المطلب كانت الشرك وهو كانوا قبل البعثه يقولوا ان هؤلاء قد بلغتهم دعوه رسل السامين وهؤلاء في الحضر في حاضر بلاد العرب يعني المدن والقرى المسوره اختلطوا باليهود واختلطوا بالنصارى وكان منهم الموحدون وكما ذكرنا من قبل أن دعوة موسى وعيسى وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وعليم أجمعين ما زالت مشهورة وما زالت موجودة في إثبات حقيقة التوحيد وإلى أمنا هذا لا شك أن دعوتهم لنبلغته الكتب حتى مع حصول التحريف أنها لازمة له دعوة التوحيد لأن أول الوصايا المذكورة في هذين الكتابين في التوراة والإنجيل هو الرب يا ابنا رب واحد رب يوارث حقا عقله ولا يجدون دليلا على الشرك في هذه الكتب حتى مع التحريف والتبديل وانما يعتمدون اعتمادا اصليا على قرارات المجامع وكلام الاحبار والرهبان والعلماء لا يريدون دليلا من تورات ولا انجيل على الشرك بالله وانما بقيت رغم التحريف فيها دله على التوحيد لذا نقول ان من مات قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام مشركا من اليهود والنصارى وقد بلغتهم كتب التوراه والانجيل فهو كافر مخلد في النار وليس من اهل الاختبار ولا من اهل الامتحان او القياس وكذا من بلغت دعوته اولئك الانبياء من العرب كما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امدح من مات منهم واحدا وذم من كان منهم مشركا كما امدح زيد بن عمرو بن نفيل كما وردت اثار تدل على ادول التوحيد عندهم كقصه قصه يعني اثر قصه نسائه كما سياتي وكذلك في قصه اسلام ابي ذر ناس توضح انه كان على الفنيفيه قبل ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وكان يبعد عباده الاوثان وفي قصه اسلام سلمان دل على انه كان على التوحيد وكان احبار كان رغبان كثيرون قبل وان كانوا قلوا حتى لم يجد من يأمرونه بالتزامه بعد عفاة اخر واحد منهم لم يددوا الا ان يأمروه بالذهاب الى المدينة لقرب زمان النبي الاسي فدل ذلك على انتشار دعوة التوحيد وان الشركة لم يكن من منتشف كما ذكرنا ان من بلغته دي الكتب والى اومنا هذا حتى لو لم تملغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومات مشركا فهو مخلد في النص علي اضبالله لان من اشهد بالله بعد بلوغ دعوه الانبياء دعوه الانبياء السابقين فانما يتبع الهوى ويتبع الاخبار والرغبات فيما امروا به من الشرك بالله فكل الرسل دعوتهم واحده وهذا مع الخصوصيه انما كانت في الشريعه اما الرساله فلا امل الذله ولا الذباب فلا خصوصيه فيها بمعنى ان كل من بلغ دعوه نبي ايا ما كان ذلك النبي الذي نعبد توحيد الله ولذلك ظن الله عز وجل على سالم من الافرعون اهل مصر لما كفروا واشركوا بالله رغم دعوه يوسف ويوسف عليه السلام لم يكن يلزمهم بشريعته وانما يدعوهم الى التوحيد ولذا لما حكم مصر حكمها يعني لم يغير حكم الملك وانما تحايل لياخذ اخاه في ابي دينه بغير دين الملك لان الله قال ما كان لياخذ اخاه في دين الملك ما كان حكم الملك كذلك ولكن متحايل هذه الاله الشرعيه اللي يحاكم ابناء يعقوب الى سمعته غرض المقطوب ان الله ذمهم قال عز وجل علىت المؤمن ولا قد جاءكم يوسف من قبر بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هالك قلتم لئيا بعث الله من بعده رسولا فذمهم الله عز وجل وكذلك يضل الله من هو مترف مرتاب فكان ذلك دليلا على أنهم كانت تنزمهم دعوان التوحيد ولذلك دعاهم يوسف إليها ولم ينزمهم بشريعة عقود كما قال عز وجل يا صاحبات سير يا أربان متفرقون خير أم الله الواحد والأخر إلى قوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لذلك نقول أن الخصوصية في بعثة النبي عبد الفن في الشريعة بمعنى ان من لم يلتزم سريعته عليه الصلاة والسلام وقبل انقياد لها كفر بالاضافه الى ان من اشرك بالله عز وجل ولم يؤمن بدين النبي عليه الصلاة والسلام الذي ودين جميع الانبياء فقد كفر بالاولى وهذا اذا يضلنا على التفسير يعني الواضح المبين لقول الله عز وجل ان الذين امنوا والذين اهنوا والنثار والصادقين من امن منهم بالله واليوم الاخر وعامل صالح من امنوا بالله والآخر وعمل صالحا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الايات في نوعين من الناس في من مات قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم موحنا مؤمنا بالله واليوم الاخر وعاملا صالحا بما اداه من شرائع الانبياء اذا كان ممن له شريعه ومما من يكن له شريعه الصادقين على الاظهر لكنه ملتزم بلا اله الا الله ومؤمن بالله واليوم الاخر فهذا ما اجل عند الله وانه استاذي من ادرك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وامن به كعبد الله بن سلام فالايه شامله للنوعين واما ان يكون انسان قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام بلغته دعوه احد الانبياء ولو لم يكن له كدبول دعوه موسى وعيسى للعرب ولم يكن نبيا لم يكن رسولا أحدهما رسولا لهم بل كانوا لبني إسرائيل لأكل لجمعهم التوعيد فإذا ماتوا على الشرك فضلا عمن كان من أهل الكتاب مشركا كمن يقول أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح بن مريم أو يقول المسيح بن الله وعجل بن الله فهؤلاء كفتار والعياد بالله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وبعد بعثته للآكل وأهل الامتحان الذين وانتحان الامتحان من لم يأتيه رسوله يقول ربي ما اتاني لك الرصيد والله على ربي يقول من زهر البينات والهدى فاصبروا ذرية الخلق بالنور والهدى والدين الحق النور المبين هو القران الذي قال الله عز وجل يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم النور المبين قال تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا سُمِّيَ الْقُرْآنُ رُوحًا لأنه تحيا به القلوب من أمرنا من أمر الله عزر أنه من كلامه ما يكون كتدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وهذه ذات التوفيق وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم هذه ذات البيان هداية الإرشاد قال تعالى فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَهِ بالنور والهدى يقول الرشاد والدلالة إلى الصوت المستقيم لأن الهدى الذي هو التوفيق من عند الله وحده ولا شريك له قال عز وجل إنك لا تأدي من أحدث لا فيه هدى الدلالة ودين الحق الإسلام الذي لا يقبر الله تعالى من أحد غيره دين ضفت الصفر والصوف أيضا يعني الدين الحق اي الذي لا حق سواه قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه مساله معلومه من الدين بالضروره في ان الاسلام هو الدين الحق وان ما سواه باطل وهذا لا رجعه فيه بين المسلمين من شك فيه او تردد او اعتقد غير ذلك فهو كافر يكفي ان تطلع عليه الايه إذا لم دكن قد سمعها إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإكلام دينا فلا يقبل منه في الأخوة من الخاتري لا سمع الآيات المأثر بعد ذلك على أن اليهودية أو النصرانية وعدم التزام شبيعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني اليهودية والنصرانية حاليا لمن بلغتهم دعوته ميل الجائزة وأصحابها نادون عند الله وأن من التطرف مثلا أن يقال أنه في النهر وأنه كبصاء فهذا وارى بعمل مثل ذلك لا نزاع بين المسلمين في ذلك لان مناقضه ذلك مخالفه هذا الامر وخلافه ان الاسلام هو دين الحق وخلافه لطريح القران شواكل من هذه من اخطر العقائد الجفريه التي تنشر بين الناس لان يعني من قواعد القوم المرسلين الزنادقه المجرمين من قصار اهل الكتاب ومن ان المتدين من المنتسبين للاسلام من قواعده الاساسيه متوافق من الالوان والامياء وخصوصا المنسوبه الى الرسالات السماويه ولذلك لا يصح ان يقال ان هناك اديان سماويه وليس هناك الا دين واحد ودين مين الله عز وجل دين الاسلام جاء به كل الرسل اختلفت الشرائع قبل بعثه عليه الصلاه والسلام واشاع ملك الناس لكن بعد بعثته اصبح لا يفقههم الا ان يوحدوا الله ويؤمنوا برسله جميعا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا ويتبعوا شريعته قال وكل من القران والرسول والاسلام تسمى نورا موبدا وسراطا مستقيما وكل الثلاثه متناجمه تقول ارسل الله عز وجل رسولا وانزل عليه كتابا ودين الاسلام تقول دين الاسلام ولا ارسل الله به رسولا الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه كتابا وكل منهما نور مبين وهدى مستبينا وصراطا صلى عليه ربنا و مجده والال والصحب دوما سرمدا صلى عليه ربنا كما قال عز وجل والذي يصلي عليكم وملائكته قال عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه من الله قال ابو العاليه الصلاه والعظمى ثناء على عبده في المرات الاعلى نادى حسن الى ابي علي السماء والذكر في الملائئه الاعلى والرحمه من عز ذل كما ذكر وهو هذا في التفسير ان معنى الرحمه و يعني الاكرام عند عز ذل كلها معاني متلازمه ومجدد والله مجده يعني شرفه وزاد وتكريم وتمجيد صلى عليه ربنا ومجدنا اما صلواتنا الملائكه فهي الدعاء وكذا منا من مخلوق ذعاء ونحن تسكينا امرنا الله ان نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام كيفيه ذلك بان نطلب من الله ان كان نقول ربنا نحن لا نحسن الثناء على الرسول عليه الصلاه والسلام فانت اسني عليه كما ينبغي له عليه الصلاه والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى الى محمد كما صليت على الى ابراهيم انك حمد unmجيد اللهم بارك على محمد وعلى الى محمد فإلت كلمت على الى ابراهيم انك حمد مجيد فلوة فى الصحيح وتى الحديث القصى وإلى ذكرتوه في, فى نفسي وإلى ذكرتوه فى ملأ ذكرته فى ملأ خير من المسد والال صلى عليه ربنا ومدده والال والصفى هي متشكلة والال وهانه ف... وإنها صلى عليه ربنا ومزدى والآل والصحب يعني صلى الله على النبي وعلى آله وعلى عثم وصحبه هو رجح هنا أن الآل هم أسباعه وأنصاره كما قيل آل النبي هم أسباع ملفه على الشريعة من عجم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته إلا قرابته صلى المصلي على الطوية بالآل كلام غلط لأن المقصودة طبعا يشير لاته لاته كله على الايه على موضع الخلاف موضع النزاع من هو الان يقول لو لم يكن قالوا الا قرابته صلى المصلي على القائمات طبعا ناقص لان الذي قال ان اهل البيت او الان هم اهل بيته صلى المقصود بالاجماع من منهم ولا نزاع في مثل هذا التخصيص لان المقصود بالان الذين نصلي عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل علي, على النبي عليه وآله أنهم المؤمنون من أهل بيته فالقرابة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لقد حرمت عليه الصدقة أصح على الأقوال في ذلك والله عالا ولا وكون هذا هو الأصل النعوي للمعنى الكلمة والأكثر استعمالا أن الآل هم الأهل الذين هم أقارب الشرف كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم صل على آل أبي أو فت المصلي على ال ا ابراهيم ف تخصيص هذا لحضور اهل اهل بيته واهل البيت لهم منزله عظيمه وكما وصى النبي عليه الصلاه والسلام اهل بيته واخبر انه تارق في منفقلين كتاب الله واهل بيته انهما لن يفترقا حتى يجتمعا على الحوض لذلك على انه لا يزال من اهل بيتي عليه الصلاه والسلام ينقوم القران ومن يوافق القران لذلك باب قائفه من اهل السنه وهذا هو صحيح أن إجماع أهل البيت إن ثبت بالأدلة الصحيحة حجة وهو صحيح الصحيح أن الآل هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنوا هاشم وبنوا مطلق لأن هذا هو الأكثر استعمالا لغة وأما أن يقال أن الآل هم الأتباع فنعم يستعمل ذلك لكنه على سبيل التجوز والمال والتوسع ادخلوا آل فرعون اشد العذاب يعني اسباعهم ويمكن ان يقال ان آل فرعون اي المقربون اليه واهل بيته الكسراء فهم يستحقون اشد انواع العذاب اكثر من الجن والله اعلم اما ان الكسراء من اهل بيت النبي من اقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اله لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك حيث قال الا ان بني فلان ليس باولياء انوريه الله وطالب المولى فالنبي عليه الصلاه والسلام نفا ولايته يعني قرابته النافعه من الخصاره من اقربائه فقد اهلك الله ابي لهب وغيره من اقارب النبي عليه الصلاه والسلام الذين ماتوا على الشرك والكفر نعوذ بالله من ذلك يقول اذكر الصحابه في ذلك الذين اولى يقول كل الصحبه في الاله اه بعد كده كان اكثر خاص على عام من باب التاكيد على تفسيره لكن الصحيح ان انا وغيرنا بالثواب على قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا ذكرنا من وردنا عليهم الصلاه وازواجه وذو رث النبي اولى واول اما ان زواجه من اهل بيتي فنعم لان الله عز وجل خاطبهن وامهن بالاوامر قالوا اذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من ايات الله والحكمه إلا قال عز الله انما يريد الله ان يرهب عنكم ريده اهل البيت ويصهركم تصفيرا وذكرنا ما ذكر في موسى بعده قال عز وجل وذكرنا قال, قال, قال انما يريد الله ان يرهب عنكم ريده اهل البيت ويصهركم تصفيرا وذكرنا منث في موسى فازواجه من اهل بيتي كما ثبت بذلك الحديث يقول الصحب صاحبا جان مصاحب بمكتوبة والصحب في بعض المنصر هي والصحب جمع صحابه وهو من رأى او لقي النبي صلى الله عليه وسلم منه به ولو لحظة ومات على ذلك هو طبعا اللفظ لقي اصح انه قد لا يراه لانه اعمى سيكون صحابيا باتفاق يقول ولو تخلال ذلك ردة في الاصح هذا ترجيح ابن حجر الاصح الذي نكره ابن حجر انه لو اامن بالنبي عليه الصلاه والسلام ثم حصلت رده ثم اسلم مره ثانيه ومات على الاسلام فهو صحابي والقول الاخر ان من تخلى بذلك رده ليس بالصحابي وهو قول متقين له وليه يعني صحيح لان الصحابه عاملوا من ارتد اسوء يعني معاملة السلم الروحيه كما امرهم بها ابو بكر رضي الله عنه ولم يكن لهم عندهم إلا السلم المخزية أن لا يركبوا خيرا ولا أن فيه سلاحا إلى أن يري الله خليفة رسول الله واصحابه فيهم رأيهم والمؤمنين ويريد الله خليفة رسول الله ولمؤمنين رأيهم بل لذلك أن سوء معموات المرتبين الذين راجعوا إلى الإسلام بعد الختال لم يكن يعني بمنزلة الصحابة الكرام رجى الله تعالى عنهم السبخين بإسلام واشتبخين عليه يقول وهم أفضل قروني في هذه الأمة سأتي في آخر المتل الكلام على فضل هذه الفقيقة أن الصحابة أفضل من صحب الأنبياء مطلقا يقول وبعد هذا النظم في الأصول لمن أرى لمنهج الرسول فألني إياه من لابد لي من امتثال تؤريد من فسلي فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على قدير البقي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ان هو ذكره الاصول كان التقسيم او اصول الدين و فروض تقسيم اصلاحي وليس تقسيم شرعي وهو نبه الايمان بالله واسماؤه وصفاته والايمان باليوم القيامه وكتبه واصوله واليوم الاخر والقدر خيره وشره هو ده المشهور طبعا وكان مع ذلك على اعتقاد الصحابه والاتفاق في المسائل الايمانيه والكبرى ونحو ذلك ثلاثه هو يقول و ندرس فيها اركان الاسلام الكشارتين والصلاه والزكاه والصوم والحج والكلام على رساله مدينه محمد صلى الله عليه وسلم يتعلق بها قدس النبوات والكلام في ثلاث خلافه عصام السنه الغرض المقصود ان التقسيم هذا الى اصول الدين هو طبعا احسن لهذا التعريف في كلمه الاصول لكن ليس هو الاصطلاح عندما انقسم فالاصطلاح عندهم مسائل الاعتقاد والالتقيم الذي ذكر او التعريف الذي ذكر الاصول فيها ان اصول الايمان والاسلام فانه وهو ذكر ايضا الاحسان في اعمال الذلوب هو الذي ينبغي ان يقال اذا قيل اصول الدين هو الذي بيانه الرسول عليه الصلاه والسلام ان اصول الدين هو الاسلام والايمان والاحسان اما الاصلاح كما ركبنا فهو يعنون بالاصول مسائل الاعتقاد ومن فروعه مسائل العمل وادخلو في الفروض والصلوات ونحو هذا وواجبات الصيام رأى تقسيم كما ذكرت فعلا انه تقسيم اصطلاحي وبالتالي لا يجوز بناء الاحكام عليه التقسيمات الشرعيه التي قسمها الشرع تقسيم نفسه الشرع هو الذي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وانه ذكر في القران كما نقول تقسيم الذنوب الى شرك وما دون تقسيم شرعي ان الله عز وجل ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا التقسيم ده تقسيم ده اللي عليه الايه القران ان الرسول علشان اللي قسم الشرك الى اكبر واصغر حيث قال اخاف اخاف عليكم الشرك الاصغر في صور عند القدر الرياض ده ليه لان ده تقسيم شرعي مش تقسيم اصطلاحي فالتقسيم الشرعي هو الذي تبنى عليه الاحكام عشان كده اقول مثلا ان اشركوا بالله لا يغفر الله ومن مات عليه بعد بلوغ الرساله مخلد في النار حكم شرعي ومن مات على ما دون الشرك من الكبائر وان مات مصرا عليها لا يخلد في النار ده حكم شرعي مستمد من تقسيم الكتاب ولو قلنا ان الشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار وان كونه شركا اصغر يعني يجعل حكمه مزاج الكبائر لانه ليس المقصود ب يعني بغوي عذرا لو ان الله لا يغفر اشرك به المقصود الشرك الاكبر انا اقول ان هذا التقسيم وهو قد يقع من بعض الصالحين بل يخاف من الصالحين عليه وهو الشيء الاصغر تقسيم شرعي وبالتالي ستتندى عليه احكام شرعيه اما ما كان تقسيم اصطلاحيا كان اقول مثلا تقسيم العلوم الى فقه مثلا وتوحيد وتفسير فلو ان انسان بنى احكام شرعيه على هذه التقسيمات الاصطلاحيه وجعل مثلا علم التوحيد كله يعني بقى ان التوحيد بصراحه ان هو اللي الرسول يعني انه فرض عين في كل مسائله وان من جهل مساله او او خالف فيها فهو كافر وان من يعني خالف في الفروع فليس بكافر او في الفقه براي ذلك مثلا او ان التوحيد هو الواجب والفروع ليست واجبه هذا الكلام باطل ولا يرد استعمال احكا بناء احكام شرعيه على تقسيم الضراحي حادث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستعمله الرسول والسلام والصحابة في الكنان كذلك بعض مسائل الأمور العلمية لها اعتقادية ليست فرض عين على كل إنسان أن يتعلمها لو قلنا مثلا تصبيل علي على عثمان أو عثمان على علي دي مسألة اعتقادية لو إنسان جاي لها أصلا فضلا يكون خالفة الطواب فيها وقال أن علي أفضل مثلا هذا لا, يول... لا يضلل ولا يبدأ ولو تم تعلمهاش أصلا ما يلزموش يعني تعلمها في الحقيقه ان ده مش فرض عين على كل على كل احد وكذا تفسير كل ايه من كلام الله ليس فرض عين على كل مكلف ان يتعلم كل ايه كل كمعاني كل كلمه من كلام الله وده في الحقيقه امر اعتقادي ان انا اعلم ان معنى هذه الكلمه من كلام الله كذا ان ده اصل مرتبط بالقران القران كلام الله في المصافات فمعرفه معاني القران ده امر ليس فرض عين على كل مكلف وان كان فرض عيد عليه ان هو مثلا يعلم كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي وكيف يؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل ويوم الاخره وقدر خالص ده فرض على كل اهل متعلم هذه الاصول وكيف يخلص لله عز وجل وكيف يراقب الله وكيف يحب الله الاحسان الواجب في قدرنا الاحسان الواجب مش الاحسان ده حاجه مستحبه بل لا في قدر واجب فرض عليه على كل انسان ونور ان في مسائل يعني يضلل فيها المخالف وفي بعضها لا يضلل فيها المخالف وفي بعضها يكفر فيها المخالف لو كانت مساله عمليه زي لو انكر حد صلاه خمسه او حرمه الزنا لكفر عشان كده بنقول ان التقسيم ده تقسيم اصطلاحي لو الاصطلاح ما بنارش عليه يبقى لا مشاحه فيه يعني ممكن نقسم ونعيد التقسيمات زي ما لو واحد قال احنا عايزين نقول التوحيد ده نقول 3 نقول 2 واحد يعني يقول لا 4 مثلا ها الامر واسع طالما مش هيبنا دلوق لكن واحد هيقول لي مثلا لا حضروا بالدهلي في توحيد الربوبي الالوهيه ولا نا... لا يقول لك ما حضروا بالدهلي في توحيد اسماء الصفات ولا لا حضروا بيه في توحيد الالوهيه ده الى عجب عجيب اهل البدع التي يخترعون كل يوم منها اشياء كثيره ليه لان ده تقسيم الاصطلاحي مش شرعي مش الرساله يعني ايه اصطلاحي يعني استقراها الشرع فلذلك في مسائل شبه بعضها فايش سموها تبع بعضها وحطوها في قسم ايه واحد ده مش معنى ذلك ان المسائل دي كلها تبقى لازم لها حكم مستقل عن غيرها ده احنا قسمنا التقسيمه دي لان لما جينا الى عصره المتكلم في مسائل الاعتقاديه فانسجم مايتها مع بعضها وقال دي مسائل اعتقاد ولما اتباينت دي مسائل عمليه وقالوا دي مسائل عمل وجمعوها مع بعض لكن الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعلم الصحابه في في الغزوه الواحده ولا في الموقف الواحد امور اعتقاديه امور, اعتقادية امور ايه عمليه تلاقي انت اثر القران كذلك تبين مثلا الأمر بأداء الأمانة وبيان الأسماء الصفان مثلا إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى آلهة وإذا حكمتم بين الناس أن تحفروا عن إن الله نعم ما يأذكم به إن الله كان سميعا مصير تلاقي أمر شاء تجد بعد أن يتكلموا في أهات الأحكام سيتكلم تفصيلا في أداء الأمانة إلى آلهة ويفرع عليها هذا هو نطريك في القرآن إنه هو يتكلم في التوحيد مع الفقه وكذا يا أيها الذين آمنوا إذا كنت من الصلاة فأصيلوا لكم واي ديكو ما نعرفش خالص هو دوكوا زي ما ادلو كما قال باي قال كاباي كل جزء من البطار تجد ان الاات في ذكر فيها ايضا الايه ذكر الايمان وما ناجى الله وما يريد الله ان عليكم من حرب ولكن يريد ان يطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون وهكذا فلاج فيها اعمال القلوب واعمال الابدان مش ان هو فصل مثلا ان التزكيه مثلا او اعمال القلوب بقى قسم مستقل لما هم مثلا وجدوا ان الاصطلاح الامر باخلاق معينه فجمعوها في كتب معينه مش معنى ذلك ان دي كلها واجبه او غيرها مش واجبه لا فلو وقع يبني حكم على التقسيم الاصطلاحي والتقسيم الاصطلاحي ده ممكن يكون مرد الى استقراء الشريعه زي ما قلنا ده استقراء ده تقسيم صحيح وباله ان ما نكرناش التقسيم الصحيح التقسيم الصحيح معناه ايه معناه ان هو استقراء الشريعه يدل على ان هي له احكام متشابهه ودي احكام متشابهه او دي انواع متشابهه من الاوامر اللي ربنا سلام الاوامر فيجعلها مع بعضها لكن ده مش شرط ينبني عليه ايه احكام شرعيه وبالتالي فمثلا المنازعه في مثل التقسيم الاصلاحي امر لا حقيقه زي ما نقول لا مشاحه في الاصلاح يعني لا منازعه فيه انت هتصلح على اساسيه تو اي حاجه بس مشكله المهم ان احنا نستفيد الاحكام الشرعيه بطريقه صحيحه بادلتها يعني الكتاب بص فلما باجي بقول هذا المبني في الاصول يعني التقسيم الزمني تقسيم اصطلاحي وهو احسن ان مستعمل المصطلح ده في دعنه جديد دول عليه اصول الايه الاسلام اركان الاسلام وده اشاره من الشيخ الاسلام زكريا عن الله لما قال ينبغي انه يقال ان مسائل الاصول هي مسائل الكبرى التي بين الرسول سواء كانت في العقيده او في الايه او في العمل وده الكلام الصح فعلا يعني لا نزاع ان الصلاه من الاصول وما ينبغي ان يقال الصلاه فرع مثلا والصلاه عماد الدين والرسم فهم سماها بنيه الاسلام على خمسه على اركان الاسلام دي كلها ومشى عشان نجعل المسائل الاعتقاديه مثلا هل يرى الناس كلهم ربهم يوم القيامه او يراه المؤمنون فقط او يراه المؤمنون المنافقون مثلا كنجعلها مساله لانها اعتقاديه تقدم على كل مسائل العباده مثلا كالصلاه والزكاه لا ده المسائل دي انا اخر تعليبها للناس واعلمهم ليه ما يرغمهم من الايه من العبادات او الاخلاق الواجبه مثلا الزامهم الاخلاق الواجب ان بر الوالدين يعني اقول مثلا ان الفقه الظاهر مقدم على مثلا الاعمال الاخلاق ونحو هذا دايما الفقهاء يذكروا كتاب الاخلاق مثلا في الاخر او زي مع الادب يذكروا مثلا كتاب الطهاره الاول ممكن احكام في الاستحاضه مثلا ادي مثلا ما ترجعش مثلا طالب العلم المبتدئ اللي لسه ما هوش داخل له بالايه لسه حاضر لما يتزوج واحده مستحاضه يلزمهم او هي المراه اذا استحاضت يلزمها وربما شق عليه يقول مثلا يلزم تعلم بر الوالدين وتاي بيقولوا التقسيم ده تقسيم اصطلاحي ما ينبلش عليه احكام شرعيه يبقى الامر لا مشكله فيه لو هيتبان عليه حكم شرعي لو هنقول ان ده هو اللي فرض وغيره مش فرض ونحو هذا يبقى هذا الكلام فيه خلل كبير وزيغا مساله ان هو يقدر المخالف فيه ولا يقدر المخالف فيه هذا التقسيم الجميع بيقول بقى التقسيم ده يعرف عن اهل البدع قصده ايه بالكلام ده لو الوصول فرو قصده ان اللي بيقول اللي يبني احكام من عذري المخارف وعدم عذري على التقسيم الاصطراحي ده مين اللي عملو اهل البيضاء اما ان هو نفسه بيتكلم بي بي بي بالتقسيم ده فنعم استعميله ولا حرج فيه كما ذا كان لايمن السلف اجمعه على نمرة صنفه في السنة ما كانش يتصنيك في السنة في عهد الصحابة ماشكدا كانت الاحاديث مع الايات سن كارس الدروس والخطب والمواعج ماشكدا وبدا التصنيف السنة متاخره بانه يصنف الحديث لوحده ومنفوق لوحده والتفسير لباب ثاني بدا بجرير مثلا بدا في السيره مثلا محمد السخي ياسمن مثل هذا السلف بتاع نوع التقديم هذا التصنيف ولكن لم يبن عليه احكاما والله اعلم يقول اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهمل الخلق الخلق اللي يعبدوه بالالهيه السديد احنا بقى خليها ಮುದ ಹೌ ನೇಮೇಶ್